قلنا لا تخف انك انت الاحلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر الا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا